الحمد لله رب اتخذ وليا فاطر السعوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون من المشركين قل إني from life. Hey. və fi z